توحيد الأسماء والصفات يا الله سبحانه وتعالى سموك النابهريات موحيد ولدت يا ناتو بن الناس إن عنده كلا عنده بتشاؤن ما قوم دم ما يقتل عنده يودي جين قدي ثوليا يودي مجنية من دن دبت بإذن الله تعالى هنا عرفت لما لأن مرتبت يتقب يتقبلنا ويم يتقبل توحيد الأسماء والصفات صويس زند أنجب قبل النسو يج أن نسوا لم تعطونه أنجب كان نسوا بالجاسيهون توحيد الألوهية يا ما يستمر عندهم السنة تخلفوا يتجأر نسوتش لا يمي وسدو أقوى إنه يوحيد الأسماء الصفات لا يتجأر نسوتش عندهم للسوق ما ما ستوسواش لا يمي وسدو أقوى مزناوي جالهون تعطونه سويت بتلائم رأسها كون لا توحيد العبادة مالتنا سيتقولنا للاستمرار ما توحيد الأسماء والصفات لا يمكن عا استمروا تكرات سي الله الأسماء توحيد الاسماء والصفات لا يمتخالف يم في سوج ببودناቸው ቁጥር ማነስ ይሁን በአይነታቸው ማነስ አሁን ካሉት እጅጉን ያነሱ ነበር በአሁን ዘመን توحيد الاسماء والصفات ላይ ብዙ ያላቸው والصفات لا ያላቸው ያላቸው ليله تشوه لتنمائن التميت يا زواله، الله سبحانه وتعالى تملك النتن، كليلك هل جيا جاره، بليلك دمو، يا الله سبحانه وتعالى سمنا بهارات، شاوكزو النعالن مالتن، ليله تشوه توحيد توحيد الألوهية وانتو حيد، يا لا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 والأنصار مدينه هنا انذا يدروا ربعين والذين اتبعوهم بإحسان الى الله سبحانه ان الذين دموا ان دموا دمو. الله ان الذين سووا بترو يتكتلوا رضي الله عنهم ورضوا عنه الله كان الناس يودع الناس يودالنا طيب ايهن اايا يعني ملكهم شراتون الله سبحانه يودالدا كانوا الذين سووا يتكتلوا ثوابين معناته كذا وهلا جنات يتلاجوا جنة وجن الدّزّقة جلّتَو كسرتَو وأنزلتَم يفسّبّتَو نجروج كذلت أبوها تلك قلّكِ هنا عشنا في النّمالة يهندونا الله صحت علي جزاء طالعَ بمن منا درّاي سلفوا تمّكّت الجدّن ومالتهم رحمه الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما يميلون آية سفسر يعني إذا متقّج الله لم يتنتقواه نو لم يفرّوه نسويج ماريوت شادر جن يميلون الفرقان لا يمتديني على الآية سي من ويمسي فسر من على لا إمام لمتقوش يعني لأن الله لم يفرسوش مريوش إماموش أدرقا بلو مالات أئمة نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا كما أخرجه الطبري وبنابي حاتم وغيرهم أئمة مريوش أدرقا نقتدي بمن قبلنا كن يابفت بنبر سووش يمن من من رأيهون إنهم بادر رقن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 سلفوت ينسو راي ينسو استئيت ينسو تكبار هلم فين يوم زمن لا يوسرن ينيا يعل نبت نبارة يهنيت عليه سنتلعبرو ينيا كمنا يو استئيت كمنا ستأتوا ملامدك يتشعلو ناتو هلم على ثلوب النسوا يمنك التلبت منجد النسون ينسون تم صعيد يمنك التلباتو منجد هلم يتشعلو نا يبلد الشافعي رحمه الله تعالى امام الشافعي امام لم هون ومتن قلت ان يعني امام الشافعي ما امام احمد رحمه الله تعالى سقط امر من منكم امام احمد كليتم يتتقاقموا بهونهم معناته امام احمد اند يتتقمه يا يا هل امام الشافعي كان امام احمد تتقما لنا معناته طيب امام الشافعي رحمه الله تعالى جزيلن هم فوقنا الى الساده تبعيه هم فوقنا الناس في كل علم وعقل ودين وفضل بهلهم بأوقات بااستصعب باهيمانة يعني أملكوا تبت بالعلى نجر بدرجة بزي كل نجر الندي سوتش كنيا بلايا وكل سبب ينادو به علم كل سبب دمو سبب علم يمد جنبته هنا سبب أقلا لا النصو كنيا بلايا يعني نحن بندعى عنه سببه النص استجبان نصيبي لا يناتو كنيل أو يدرك به هدى ويمدمو أتسنيم الجد كنات شايم من الجانب بثي هونا منجد ويمي هون الناس ورأيهم لنا أنا أنظر ورأيهم لنا ينسم أستيت لنيا لنيا رأي مالك خير من رأينا لأنفسنا إن يالراسة تنكالا رأي النس لنيا يمثة رأي يبلة اتشادني لأي رحمه الله تعالى الذي هو الشعبي رحمه الله تعالى كما أخرجه الخطيب خطيب البغدادي الفقه هو بالتبادل بالتباله وكتاب لي أراثم أنا سوستا يأتي بسند دام صالح بن مسلم من كنت عند الشعبي ونحن ثلاثة أو أربعة شعبي جاءنا برقيم إن يا صوت ويم أراد تونا نادم فقال من غير أن يسأله أحد منا عن شيء كذا إندزهالة كان يا صوت ما نم سيد يجيكو منا منا شعبي رحمه الله تعالى إندزهالة إنما هلكتم الأفاضة فتكم حين تركتم الآثار تابعين مجنون آثار بتقلون ديزو، تقلليهن السم سي سيلاك أكذبت ويندهم، آثار تبلوسي طارك سما، تتابع يجيك، ويك وكأت... أه ااا طيب... عند نقول لكي نفسنا ونحن نفسنا سلفت يهيد باتمنغد سلفت رحمه الله تعالى بتوحيد الألوهيان توحيد الأسماء والصفات مكاكلي عدو ترك ضمن ينت تجيبني أبكاربون يميت أقصد ينبره يميت ييزه كتاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ميبال ميبال كتابة عنه عنه وقال لهم من بال يعني كتاب عندنا وزعوا هذا الكتاب الوسط كلهم ما من ضمنه ثلاث اسماء وصفات بتقل مالها. وكذلك ابن منده كتاب التوحيد ثلاث اسماء وصفات ابن خزيمة كتاب التوحيد وليزافه ثلاث اسماء وصفات ليلوجم ليلوجم اكالات دراج دارجوا كتب لك إمام أحمد رحمه الله تعالى الرد على على, على الزنادق اسمان ابن سعيد الدارمي ابو سعيد ابن منو من ريس لي بشرن اللي من ريس لي يا وتو تندكم من سهل فعل إيه كلهم يا وتوحيد ولو ميا كتوحيد كي با كفر فرق يعني كذلك رحمه الله تعالى در تعارض العقل مع النقل بيان تلبيس الجهمية حتى عقيدة الواسطية الحماوية الصفدية أنت كتابك تقلالنا سنعي وسطع جماني يزال بابزات توحيد الأسماء والصفات بابزات هي زوية تايا المال أهل لما يجب أن نتوقع نقولنا أهل السنة كسلفوك توحيد العبادة مبالو نقر عندما يسانا ويبقى عندما يموالا قلت سوال هلت نقروك هلت لعلك يهونو مساروتوك بمسدك بهو نجي.هما النذير من درجته ذب باله إثبات صفات الكمال مجملة إثبات صفات الكمال ردا على أهل التعطيل يا الله سبحانه الله سبحانه وتعالى ملؤهن بحراتن مازدتناو على أهل التعطيل التعطيل تعطيل ما يا الله سبحانه على سمينتنا بهارات كربوم بمسطعات فصويم يا قرار بطيهونو أكلات أهل التعطي لبلد أهون الداد بت بمسار إن تكاسلنا عند جهمية عينت يعني بيفي تكن البروت ما أدري إتنو أهون يا شاعيرات حكي قا كنيت هتروت إنه تعطي لنا يا زوج بلندوم منهجتة كجهمية وتش كقدمته كجهمية وتش بتأمد يكفان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 ك سوتي ليلى بؤنت يمين لك أملك إن دليله ما زلك <كمالة> مدرج. الله سبحانه وتعالى بتش بتش إن العامل كوت عامل كوت ما زلك مدرج. <كمالة> ردا على المشركين يهدموا مشرك وش لاي؟ أردوا ما درج <كمالة> مدرتهم. مكناهم عند النجر ستة أرث ستة أرث عند النجر من ساتك ديلاحد. زادا صفة يعني صفة الكمال يعني ملوئه نباهريات الجنسات أرث تعطي لن يانسان زي قاعد الموت وحيد إن شاء الله شركه يانس صانو ابن رحمه الله تعالى يهم ليش يلفوتشم يهني مثلاً الدقري النجاران كل لا بد أن يكون مشركاً والتعطيل شر من الشرك معطيل هنا أكل بدك العلا مشرك مهونه أي كريم تعطيل ميباره نكرته مو كشرك يكفى نويله ابن تيمية يهني الدقري راسه على الله إذا لو تجمع سلفوتش كسر في تجمع برو ነው من تيميا هو ነው نعم سلفوتش باي باي قام معه، إنزين إذا لو تجمع قام ستايو إيه هنا ما تلك عندن يوم من تنه بمسكينيات من الله سبحانه وتعالى ملوء هنا بحراته كل مسلك ولت تنجو دمو الله سبحانه وتعالى بتشنج لا تمل لكن لا تمل لكن نت يتقبل مهونه مرة جعت مالتنا النزيه والنزيه ولت عندنا جروش كليلة صية وتوحيد الأعجاز ألت موالدة مالتنا توحيد طيب لازم سبحاننا سلفوته النزيهولاتنا جروج النزيه, النزيه التوحيدج أسماء الصفاتنا إلهية خالدة قينيو ويمدمو عندو باندو اندو عنده كليتنا عنده الدماء مالا يقدر يجت بزكزي لازم نمتاعو سلفوته جميعه وتشن يم يعمل كون عاقون ويمدمو مشريخنا تويالو سيجل تويالو عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى عندما توصل ماي عندن يا هجرالي أكوابي متنو تللك إمامه بزوجة جابوا تجدي بالندعونك ترجم أو يعني تر يسون ترجمة عندما تعلقون سجلشو من يلالو اجتمعت فيه خصلة الخير كلها خصال الخير كلها ترون يترنن البحر تطلع له ترنن يترنن ترنن تبلو من الدلجة تطلع لا سلعة غينفان إلا النبوءة نبي الناس يقال يعني مجاهد نبر، زاهد نبر، عالم نبر، محدث نبر، ليلى من نبر من إلى رحمه الله تعالى، بخاري خلق أفعال العباد سباس سوستين يا قلت لين دخلت كل قوم يعرفون ما يعبدون إلا الجهميه هلم هلم هزبل. يوم جاء من كنت أكح ليهوك ما نسكر جهنمية ويسكر. لا من ده إنه لا الله سبحانه وتعالى ملوئه هنا أكل س س ملوئه هنا باهريه سلا لا تصدقوا النذ يسوي اللهم بتكل على وقته ماده الله, الله لتوك ميتلو ب ب باهري والنابا سمنت والنابا باهرياتون من على شؤون النذ يسوي من يوم الكتن أكل على قوم على وقال وكيع القرآن كلام الله وكيع عندما تز تأنس باتنيه خلال كباب موتان القرآن كلام الله قرآن يا الله سبحانه وتعالى نقدرنا وأنزله جبريل على محمد عليه الصلاة والسلام جبريل لمو محمد عليه الصلاة والسلام لي أردتا كل صاحب هاون يعرف من الله كل يسميت يسميه الله ما ننده ليأوكا ويعرفوا من يعبد إما الكون مأكل يأوكوا لا إلا الجهميات إن الزا لا يدرون ما يعبدون ميامل كتن اكاي اياو كومان لزي جميع شمال دونس يجلس بشرين المرسي و اصحابي بشرى المرسي و اصحابي بشرى المرسي انا و اصحابي هاي يعني يسون بشرى المرسي يتبع لصياد جميل بل انا يسون اصحابي هاي مالتي سويتك تالوس وجه دا معلتي يسوغا دوش معلتي سويتك تالوس وجه بشرى المرسي انتك تالوس وجه منذ يسوّج منذ بشرى المقيت ما ملكتن قتاء أو قتن طيب محمد بن اسماعيل الترمذي عند زهلان سمعت المزني مزني سولت متوسل سأرات تنيا أمت هجرا كرامي يموت نو يقول لا يصح لأحد توحيد لا يصح لأحد توحيد إلا حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته لأندم أكال عيهون لا تم ويندموا يتقب عيهونم تستككل اي هو التوحيد نيبالو ነገር التوحيد يستككل اي بالو ان توحيد الله يبان مهي هي حتى يعلم أن الله على العرش بصفاته الله سبحانه وتعالى كعرش بلاينو كعرش بلاي مهون استياو قدرس بصفاته وباهرياتهو معناتين قلت محمد بن اسماعيل الترمذي نزيلا قلت مثل, مثل أي شيء عندما منايس مثلا يعني يعني به ببحر بصفاته ببحرية الكوارك وندا من نسيله سميع بصير عليم قدير سميع سميع ثملكات هواكي شاي هونا جيتامو هونا النا كعرفش ولا يمو هونا عارف إيه هني على وقاصو توحيد عايشتك كل يوم توحيد على لا إقبال توحيد على لا إقبال من هني على وقاصو يعني سوياه الله سبحانه وتعالى كعرش الله سبحانه وتعالى كعرش بلا, بلا يال نو يال أكل أمياء كفراء أي نفكر لزين الصو من يبال توحيد الله سنة منان يزعل لا يبال ما ده أخرجه ابن وندة في تاريخه كما في العلو والذهب ابن وندة تاريخه لي ذق وتن بتاريخه لي ذق وتن على جريان ذهابينه بعرة ما عن دنيا. قالوا ما تبالي كتاب طيب ليه نودم تلقو؟ عبد الله ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كتاب السنة بالجفا. كتاب السنة يتأفو يا أهل السنة والجماعة عقيدا. كأباؤنا كليج أئمة وشيعة اللي هم بزجبا كرسول عليه السلام نك بالضربات ويا مت واعتقاد وام أمنت نو يزجبو كتابوا سمعت. زاؤس مني باب كفتو مالتنه. أن الله عز وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام. بابا. منزعمة يعني يمتجتس. أن الله عز وجل لا يتكلم الله الله سبحانه وتعالى. أي نجرم بلوم. يمتجتسو فهو يعبد الأصنام. الصوم يعمل كومدنا. تأوت عتن تعودات إنه يامل ك يامل ك هذا لعبت مكنيات من دلنا إبراهيم عليه السلام لابارتوس المدري يا يا أبت لي ما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا ما يسمع ما ياي يا كان نتمل منا قرب ما يتقمه هنا أنا أكل لا من تدل زاد هسيب ما يسمع ما ينجر من تقمه كميرين لو أكل من دلنا ما لنا تعودنا طيب إين بارك كفة أبوها لا بسرو يطلع لك نقر قر عملت طيب ليلى قال الدارمي ابو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. ولثم يتوسمني يا هجراء كربى موتاه. تدلك إمام له ولثم يتواء كتاب التأبض عند يوم دنو الرد على الجهنية. ليلى ودمو نقدوا عثمان الدارمي يمبالوه بش بشرع المرسي لي. عند رد تعرفوه مالتهنوا. بنيا ورد بس بعد. إذا هنو بدو نتخيل نتلاقيته ويديمو አካል أكل، بعندده أكل، على ما نديديمو ر على رأسهم لما كل أكل، تباع المياه وتريدش شيء هنو، سوى تشل لما أستهمار تدرجوه معاهم، يا ودعة، كتب، صوصله ويمتذكر إني توحيد ألا ولو من ريش الناس كتت يوتشو يموجت وتن قشة كارده وحلا ويمكتشبوه إنما الموحد الصادق أنت إني موحد في توحيده بتوحيد لي أنت إني موحد يمبلو كان يمبلو الذي يوحد الله بكماله اللهم وملو إنته اه بالتجنيز بهرة تشوم وقولوا أنتم مالذين وبجميع صفاته بهل بهرة تشوم بالشنيعة تقول نه السمع يعني نذين نذين نظر مسمات مايات شلوتاك عن شبه لهمهن نذين نذين بتقول على لا هذا زواها تذكرني يا عندما أن دم أيهوني يجلد يسلف أي ماش وإلا سلف وثنية تكلت وعين ماش يجلد توحيد على أسماء والصفات تذكرني يا بتذكرني يا ملكو السجال تجيني أكها موحد لباد أن قال ابن بطة رحمه الله تعالى الإبانة الكبرى عبد تبادو تاك لي أردت أن يكون هذا سلساً عندما يكون صلاعي عند ذهلها وإنما أبطل الجهمي صفاته يريد بذلك إبطاله بزنك كورابها لا إهي جهميكو إذنه جهمي يوجد إهي جهمي يا الله سبحانه وتعالى باهرات ودك سعرك وشتسعرك عليك أبل مثيل يفلقوكو يريد بذلك إبطاله بزنك يفلقو منه الله سبحانه وتعالى نرأسه ودك ما رجنه مالت الله سبحانه وتعالى دليل له لا ما وشته مالت بتدك البق قد تع لأن بايفر لقبة ممكن قل وذلك أن الأصل أن أصل إيمان بالله هي قواله عند زيال قبة مثنية ما رتبه الله سبحانه وتعالى يماما مسيرة وتج يجب على الخلق اعتقاده ااا فترة جد اميل النجر ما من معناتنو وين دمو وسطاو يئمنت في اثبات عفوا لي غيرو رجيم سلو هنا طيب على كل حال من ما يعني الله سبحانه وتعالى يا يألمهن لامنن عند بارئ يكون بذلك مباينا لمذهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا بزينقر من يترى راكا ويمراس يقل للي من أكمن كالنزاء أهل التعطيل مذهبوش كالنزاء أهل التعطيل أمنت النزاء فتعارين جماعة أهل التعطيل وشمالته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 أقر بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيرها. لهم بذينا قال يترى رأيك كمنوش كشرك بالتبيتوش كشرك سووش من ياراقو سووشناتون نزي شرك سووش فاتقارينا ستقال كالنزا سووشني اللي يثمن دلو فاتقاري أدب لها ستقال قل كالصدالي لان أكل أقر تغال بامن لي في العبادة غيرهن، أشرقوا معه في العبادة غيره، فأملكوا ليك ليلان أكل، أجر روما بذن، لك عيسى مريمين، دلوا تنو معكارات عندما يجروا، هذك عندك أبي راملاكيوش ما لهن، الثالث الثالث سوستين هن أن يعتقد أن دك أثالي أثالي من أي يعتقد موصوفا بالصفات، لأمنه، جيت أومني هنا موصوفا بالصفات، أن الله موصوفا بالصفات، يعني الله سبحانه وتعالى يتجلّت عنده هنا موصوف بالصفات ببهرعتوش مع الدهون يتجلّت التي لا يجوز إلا أن يكون موصوف بها قد يميهون مع الدهون إيه الصويم يتجلّت أبت يميه الجبل الصوكر متجلّت أيك أريهونا مع البت بزي بزي بهرعتوش يتجلّت قد يهونو بهرعتوش من العلم والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه. لكن ده أوقات عندات الوتع عندات أب. ناليلو كم في كتابه. بق القرآن مست عند جلّت أرب أربع وعشرين قد جهنم من اللي على النوم. إذ قد علمنا له. بما وقد نكونه. أن كثيرا ممن يقر به ويوحده بالقول المطلق. قد يلحد في صفاته. أبزني الله سبحانه وتعالى أن دال لا يميم. من المثل. الله سبحانه وتعالى بتجيات ملكيندهن ميرجات تكلبهن من, من يا الله سبحانه وتعالى سيكون إلحاده في صفاته قادحا في توحيده. ترى يهونا اللي إلحاد ندرة إلحاد. يعني تجب أقوام ماذا؟ يعني الله سبحانه عليه التفلد بهاراته التفلد باتون ترجمي جسده. وين بدأوا ترجمي جسده؟ وين من هنا أو سبحان الله يفلك هنا بالجنة. كيف لك؟ مين هل تعيزون دهنا؟ عن دنيا لا تدكى؟ مين هل أندو؟ ومدى ان ان ما يصدق لك؟ ومدى يصدق لك؟ يمي يصدق لهم ولأن نجد الله تعالى قد خاطب عباده بكي نعم سلم من ناظين الله سبحانه وتعالى باريات وچه با باريات وچه سلامناك من بلو بدعاهم إلى اعتقاد كل واحدة في هذه الثلاثه كنزى سوو 3 ثبوچ معناتنا عفوا كنزى 3 بئمت آياتوچ ب 3هم انديامنو سلا الله سبحانه وتعالى والايمان بها بسهم انديامنو سلا سلا سلا الله سبحانه وتعالى يمن فأما دعاؤه اياهم إلى الاقرار بآنية و وحدانيتي فلسنا نذكره هذا ها هنا لطول وسعه لطوله وصيعه الكلام فيه طيب ازیگا انگلصم ማለት چو ያኛው ያ መስሐብ አለ መኖሩንና አላህ Subhanahu taala ደግሞ ያለመሆኑንና አላህ Subhanahu taala لأن يدعي لنفسه بهما من يدعي لنفسه بهما في مبتال النزيل الذي نظره كانت أدى كنين بلو لا راسه مالكنا توحيد العبادة لا توحيد على اسمها الصفات مال... عفوا توحيد روبوا بيام مالكنا. الله سبحانه وتعالى لا بيامنا له كسوجا بيامي مالك عمناك الدليل لا أمنا له بلو بياموكت السلام يموكت وإن كان جحده للصفات قد أبطل دعواه بهما بهون من قناد سيكون اجموكتنه قن بهون من ها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 طيب نقدر قروش وبتأمزوناتشو يا عين ما وتش نقدر يا ابن تيمية رحمة الله تعالى بزونا نقدر وتش يا الله تعالى <تصفح> بهرأتوا تجمعو ياله يالتجبو بهرأتوا تجمعو انذكك الله سبحانه وتعالى الناس عن دنيجابنا لا تكن دنيجابو يالنا تقولنا الله من توحيد الأسماء والصفات إن توحيد الألوهية بتأنت يا جنات على ب يالنا تقولنا ثقارات ديجستة لا ሰው የተማራ አይደለም እንዲህ ነው ከተቱ ሒድ አለኝ ብለው ወይም ደግሞ ተውሒድን አውቃለሁ ብለው የሚመግፀው ብዙ ተውሒድ አልአስማእ ወስፊፋት ላይ የሚቀራውና የሚጎለው ነገር አለ ብዙ ያሻዒራውችና የነዚህ አህባሽዎቹ የነዱ አካላት እጽፋድ ወይም እምናት እሱ ጋር ሲታገኝ ክፍሎች ኢንሻአላሁ ተዓላ በጣም ብዙ አሉ አስተማሪዎች ተብለው تقمت وسويت شيئا ما نتوجب عمن عندما دم دنيا نندا ما قادع يتواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نقول جروتشا مي. لم ساعد الإسلام مجموعة التعطيل شرب من الشرك. تعطيل يبلو ندب كشرك شر نواة. يبلت أي كفان واد. انظروا. وكل معطيل فلا بد يكون مشركا. كل معطل جدناه ነው من ليهن مشرك مهونون لازيمنا أبزانيوتش عكارات ستاي أشاعرة وتش نزيه احباش وتشم ستاي أبزانيوتش شرك لا يود كونه متايجد قابر سينبلكو ولي بلو قال هون وناجر وتشن سي ሰው لكم عادت النصوى بل لي بلو يم لو سوسن جا... ولهذا يقال فيهم متكلمة الجهمية لا يعبدون شيئا لزمهم فلا نصوم بالهم من متكلمة الجهمية جهمية ومتكلمة فلا صار في وجهه فلسف الناصي علم الكلام لا يعبدون شيئا من منا غرس يملكه من منا من غر وهذا هو نهاية التعطيل يتعطيل يتعبد مجرد اي إهنا ومتصوفتهم صوفية ولا صوفية راسعتن لهم ظر رجوتن ستاتو يعبدون كل شيء كلن من جر عامل كذا وهذا نحا... نهايه الاشراك الإشراف إيه رامو يا مجارت مجارف أي شو مال لازمهم إيه من إنسانيات جهمية وش بتقلال الله سبحانه وتعالى باهراتو قت كمن يارب صويس ستاتو النزا متقلم منو من جر عامل كم لا زي زي إن من زى غامرين زى غامرين نقوله تلاين سماه بمن ما كتش عدل سماه هيوث هاي بدل يلوم هاي بدل انذاجي هاي بدل انذاجي هاي بدل بدون نجارس فلسفة من لا يصدقه منهم نجارين الله سبحانه وتعالى كل بوت أنا بعامله كل من نجارس قبلته بلودامو بوها لا يلودقه وحدة الوجود قبله كزاز كزاز كل منهم حتى كباون كفتو من اسامي الدرس اذا كباوا معل... الله ما الله من ما ادلو ما اكل الله سلاه اني ما عند الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوم كبير. الله السلام ايه يقولوا ميا يتعطي يا, من يتعطيه ما زي يا الله سبحانه بحريات لا جبتو مفلاسف من هووا معناتنا من لا يودقوا يكفى شرك ان نتحدث عن الشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك القيم والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك الصواعق والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك والشرك بالدراء بهن واندمما ما توش نتقول لا ينفق أحدهما عن صاحبه عنده قوة الدنيا لنتأذن لله أيش دملا فإن المعطل قد جعل آراء الرجال وعقولهم ندا لله معطلكم يا سوت يا سوتشن عستيت أنكن الله تجمع الله سبحانه وتعالى كتاب كل أرجو يزوال له طيب ما يتألم بنتكامدنه يا شركن يا تعقيل باشي تاوت واندما ما تشتناك شو واندو سجن ياندوان اندو قاقن يواندوان خلاص عند الزوم ينس ادقاران يهون التوحيد وتوحيد الاسماعي وصفاتنا توحيد الالوهية ما, ما والله يا الله سبحانه وتعالى بحرياتنا شرك كما ما مما عند هذا المكان يجب ان ما هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك هون من اجل ان يكون هناك محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من ان من على الشيخ محمد عبد الله رحمه الله تعالى لا يتم التوحيد إلا بإثبات الصفات توحيد مباد ونجر عمه ولا مكو إلا بإثبات الصفات بحراتو تشني الله سبحانه بحراتو بما ب ما زلك نجي لأن لا. ابو الصفات منكر لحقيقة الألهية الله سبحانه بحراتو يا ألهية يا الله سبحانه وتعالى تملك نت الحقيقة ويمؤنتها ودك وهي لكن لا يدري قناعاتهم على يا الله سبحانه وتعالى بحياة ودك بارقق يا الله سبحانه وتعالى تملك رحمه الله تعالى وتبين لك أن من شهد أن من شهد لا إله إلا الله صدقا من قلبها ما الله سبحانه وتعالى وبالجنيات ملك منت يمسك كره كونة لا إله إلا الله بليمسك كره كونة منت لا بد أن يثبت الصفات أي كان وين قديلا من أم ما أمليت أي من كم عرضت به الله سبحانه وتعالى بحرعته كما أذق والأفعال الله سبحانه مرحمة الله تعالى وهو يتكلم عن معاني التوحيد الثلاثه ي توحيد ان الذي توحيد 3 فلوج توحيد التوحيد الربوبيه توحيد الالهيه توحيد الاسماء والصفات ان فأما توحيد الصفات هذه توحيد الصفات من لوجه فلا يستقيم هيكل لا يستقيم قط بلا يقوم توحيد الربوبيه ولا توحيد الالهيه إلا بالإقرار بالصفات توحيد الألوهية ربوبية يعني يا الله سبحانه وتعالى جيت يا الله سبحانه وتعالى تملك نت توحيد الجم أتبلغوا عقمو ببحر يا الله سبحانه وتعالى ببحر يعطون الجم وكل الكفار ولكن الكفار جنا ولكن الكفار انظر يقولون أنكرت ولكن الكفار جنا النذ كافر ويطال على تشوما لهن يطال تشوما كافرته يطوبت على أعقل ممن انكر الصفات والله عالم يتقبل عقلاتكم يبلد أواكينكم ويندم يبلد عصابين يجنزبونكم كذا يا الله سبحانه وتعالى بحرية عطشان ودك كميارك سوي بلد يعني سبحان الله كافي المجمر المجلد مقر... عندما تفسر أولئك الذين سلّين متجين بتكلوا لما تكلايا مند الناف توحيد الأسماء والصفات بسوما من من أم أي كري يهونا نقرنو الله سبحانه وتعالى تمن لكن الله فيكم اللي نفعت يميبقى ነገር ነው ማለት ነው በመማርም ይሁን ያወቀም ደሞ በማስተማር ስለዚህ ን ነገር ያላወቀ ነው ነገር ካለ ደሞ Zimm በማለትና ለማወቅ በመጣ ኢንሻአላህ በሚቀጥሉት ክፍሎች توحيد الاسماء والصفات سلفوجነት bahariyatochin